ل و س و ع ه ا ل ن ا ل س ي ل ل ا ل و م ا ل ا س ل ا ه شيء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي ن خطر السماوات والارض حنيفا و م 「今」 w o u you、oh. 「さあここま let m e